وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَوْ تَقُولُونَ لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتَابُ لَكُنَّا أَحْدَى مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن تظروا إن متظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيع لست منهم في شيء إن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 قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أَعْبَرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبَّهُ وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ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 ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم مع تحيات إخوانكم بمؤسسة التوبة لإنتاج الشريط الإسلامي وتوزيعه مدينة جدة حي الصفاء شارع الأغبعين بجوار مستوصف الأنصار هاتف 693 ستة سبعة ستة واحد, خمسة واحد سبعة ناسخة خمسة تسعة, صفر صفر صفر خمسة تسعة نستودعكم في حفظ الرحمن نستودعكم في حفظ الرحمن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته